هو الذي علمنا له بقوله الباب الثاني في أدب العالم في نفسه ومراعاه طالبه ودرسه وفيه ثلاثة فصول جعل الفصل الأول فيما يتعلق في ادابه في نفسه يعني فيما يتعلق به بذاته بما يصلح قلبه وكذلك ظاهره وقد ذكر فيه 12 نوعا من انواع الاداب وهي اكثر من من ذلك ولم يرد الحصرة انما رادا بعض ما اشتهر ذكره في هذا الموضع وهو 12 نوعا رهنا النوع المراد به صنف من كل شيء وبدا رحم الله تعالى به النوع الاول واشار به إلى جملة من اعمال القلوب وهي الاعمال المتعلقه بصلاح الباطل فعرفنا ان هذا الأدب مشترك بين العالمين والمتعلم بل كل مسلم أو مفتقر الى الى هذا الأدب ليس هو من خصائص العلماء ولا طلاب العلم بل هو عام ولكن لما كان الاولى بالعالم والمتعلم أن يتحلى بذلك ذكر فيما يتعلق باداب العالم والمتعلم وعرفنا ان الصلاح الظاهر مبني على صلاح الباطن والباطن لا شك انه علم وعمل بمعنى أن ما يتعلق بالقلب من الإيمان مبني على جزئين على ركنين احداهما العلم وهو التصديق والإيقان والاذعان وثانيا العمل واعمال القلوب هذه متفاوته ومختلفه وبعضها مبني على على بعض ومر معنى التعليق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المضغه التي هي القلب وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان اذا صلحت صلح سائر الجسد واذا فسدت فسد سائل الجسد هذا اصل اصيل كما ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى فيما يتعلق بترابط التلازم بين الظاهر والباطن إذ لا ينفك الظاهر لا ينفك الباطن عن اثرن وهو اعمال الجوارح والبدل وقد ينفك الظاهر في ظاهره عن الباطن وهو ما جعله الشارع فيما يتعلق به بالمنافق فهو وجد فيه فيما يبدو للناس صلاح الظاهر من الإسلام قامة الصلاه والزكاه والصوم من ذلك لكن باطنه يكون فاسدا حينئذ ينفك الظاهر عن الباطن واما العكس فلا وجود له عند اهل السنه والجماعه وانما هو موجود عند اهل البدعه بمن جعل ثما فرقا بين الباطن والظاهر اعمال القلوب هذه متفاوته كما ذكرنا وبعضها مبني على على بعض ولها أصل استمد منه كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى ونظر في اعمال القلوب إنما يكون بالنظر في ما جاء به الكتاب والسنة وقد تنازع بعض الفرق الصوفيه غيرها فيما يتعلق باعمال القلوب وذكروا اعمالا أو ما جاء كذلك بالكتاب والسنه ذكروا لها أصولا قد يكون فيها شيء من التباين مع مذهب السنه والجماعه فاذا راد طالب العلم أن ينظر في ما يتعلق باعمال القلوب فثم اولا الكتاب وثانيا سنه وثالثا ما ورد عن سلف الامه واما ما الف في كتب التصوف ونحوها وما جرى مجراها هذه على طريقة للسنة والجماعه ومنهج السلف السابق يحذروا منها والغلو والنظر في دقائق هذه الاعمال لا يظهر انه من منهج السلف فيما يتعلق بهذه به الاعمال فإذا نظر اليها بهذا النظر فاذن ينبغي الحذر من التعمق فيما يتعلق بالجزئيات التي قد يقال بانها لم تخطر على بال ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم اجمعين ولذلك ننصح طالب العلم إذا اراد أن ينظر في اعمال القلوب وان يصلح قلبه اولا بتدبر كتاب الله عز وجل وثانيا بالنظر في الاحاديث المتعلقه بهذا المعنى ابن القيم رحمه الله تعالى عقد فصلا في مدارج السالكين من احسن ما كتبه رحمه الله تعالى ومدارج السالكين يعتبر اصلا في هذا الباب لابن القيم بل كتبه رحمه الله تعالى لكن مدارج يختلف نوعا ما لانه ارتبط ب بكتاب منازل السائلين للهروي وهروي في منهجه ومسلكه يسلك مسلك تصوف ولحيث ذلك فقد جرى معه رحمه الله تعالى في بعض الالفاظ من الشهود والفناء ونحو ذلك بما قد يقال انه فيه شيء من المخالفه لمنهج السلف في ذلك ولذلك لا يقرأه الا طالب علم قد تشبع به النظر في هذه المسائل وما عدا كتبه وما عدا هذا الكتاب فهي على على الجاده بمعنى أنه لا يتعلق به كلام الصوفيه ونحوها وقد يذكر بعض اقوال عن بعض هؤلاء الذين اشتهروا بعلم التصوف وان كان علم التصوف على درجتين كما قال شطبي في الاعتصام الصوفيه الأول ويعني به من لم يكن ثما انحراف في المنهج وثم الصوفيه المتاخره هذه عندها حراف في التوحيد فضلا عن عن غيره فالنظر حينئذ يكون بي بهذا الاعتبار فمدارج السالكين من الكتب النفيسه في هذا المقام لكن لا يقرأه أي طالب علم وثانيا ليس كل ما قرئ حينئذ نكن هو الصواب وهو الحق قد ينازع في بعض ذلك ذكر في منزلة الورع فصلا اجمل فيه اعمال القلوب وبين بعضها المبني على على بعض ثم ختم الفصل بذكر الطريق الموصل إلى الى ذلك وهو كما ذكرت لك فصل بديع ينبغي النظر فيه والقراءه مرارة قال رحمه الله تعالى فصل الخوف يثمر الورع خوف اصل الخوف يثمر الورع وللسعانه وقصر الامل وقوه الإيمان باللقاء تثمر الزهد والمعرفة يعني بالله عز وجل باسماءه وصفاته وافعاله تثمر المحبه والخوف والرجاء والقناعة تثمر الرضا والذكر يثمر حياة القلب والايمان بالقدر يثمر التوكل ودوام تامل الأسماء والصفات يثمر المعرفة والورع يثمر الزهد أيضا والتوبه تثمر المحبه أيضا ودوام الذكر يثمرها والرضا يثمر الشكره ترى ان الاعمال بعضها يثمر بعضا وهو كذلك والعزيمه والصبر يثمران جميع الاحوال والمقامات والإخلاص والصدق كل منهما يثمر الآخر ويقتضيه والمعرفة تثمر الخلق والفكر يثمر العزيمة والمراقبه تثمر عمارة الوقت وحفظ الايام والحياة والخشيه والانابه وامات واماته النفس وإذلالها وكسرها يوجب حياة القلب وعزه وجبره ومعرفة النفس ومقتها يوجب الحياء من الله عز وجل واستكثار ما منه واستغلال ما منك من الطاعات يعني عد ما اعطاك الله عز وجل من النعم كثيرا وعد ما قمت به من الطاعات قليلا قال ومحو اثر الدعوه من القلب واللسان وصحة البصيرة تثمر اليقين وحسن التأمل لما ترى وتسمع من الايات المشهودة والمتلوه يثمر صحه البصيرة اذا هذه المقدمة بين فيها رحمه الله تعالى وهي فائده عظيمه ان اعمال القلوب بعضها مبني على على بعض ثم قال وملاك ذلك كله أمران احدهما اذا اردت أن تملك جميع تلك الاعمال القلبيه تتصف بها ملاكها امران احدهما ان تنقل قلبك من وطن الدنيا وتسكنه في وطن الآخرة يعني ينتقل بقلبه من وطن الدنيا ويسكنه في وطن الاخره ثم تقبل به كله على معاني القران واستجلائها وتدبرها وفهم ما يراد منه وما نزل لأجله وأخذ نصيبك وحظك من كل ايه من آياته لان كل ايه إنما نزلت لي لمخاطبتك أنت ودل ذلك على أن المخاطب اولا وثانيا هو قارئه ولذلك افتى الحجب بين القرآن وبين القارئ أن يظن أن القرآن لا يخاطبه وما نزل لاقوام قد انتهى امرهم او المراد به غيرهم وتنزلها على داء قلبك فهذه طريق مختصرة قريبة سهلة بل هي طريقه السلف رضي الله تعالى عنهم أجمعين وهو الإقبال بكلية القلب على تدبر القرآن علما ومعرفه وتصديقا وامتثالا وعملا وإذا عمل بما جاء به القران حينئذ حصلت تلك الاعمال علم بها أو لم يعلم إذ ليس اللازم هنا أن يسمي العمل باسمه المعروف عند اهل العلم بل قد يحصل له ولكن دون دون نظر فيه في أسمائه وشروطه ودرجاته ونحو ذلك قال فهذه طريق مختصرة قريبة سهلة موصلة إلى الرفيق الاعلى امنة لا يلحق سالكها خوف ولا عطب ولا جوع ولا عطش ولا فيها آفة من آفات سائل الطريق البتة وعليها من الله حارس وحافظ يكلو سالكين فيها ويحميهم ويدفع عنهم ولا يعرف قدر هذه الطريق إلا من عرف طرق الناس وغوائلها وآفاتها وقطعها والله المساعد اشار الى ان هذه الطريقه حصل فيها شيء من من الخلط عند الصوفية وغيرهم بل عند كثير ممن تكلم في هذه المسائل على جهتي الخصوص ولذلك نؤكد أن صلاح القلب إنما يكون بالاقبال على القران من كليته والعمل بما فيه فاذا حصل ذلك فحينئذ قد حصل ما كتبه الله عز وجل من هذه الاعمال ولا يمنع ذلك من النظر في هذه الكتب التي ذكرنا واشرنا اليها من كتب القيم رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى النوع الاول دوام مراقبه الله تعالى في السر والعانيه وعرفنا انه اشار الى منزله من منازل السائلين ومن اعمال القلوب وهي المراقبة وهي أصل لسائل الاعمال كما قال ابن القيم رحمه الله فيما ياتي من كلامه وعرفنا المراقبة هي دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره و باطنه منزلة منزله احسان مرادفه لهذه المنزله فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبه وهي ثمره علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه ناظر إليه سامع لقوله وهو مطلع على عمله كل وقت وكل لحظة وكل نفس وكل طرفه عين وعرفنا كذلك فيما اشار اليه رحم الله تعالى أن المراقبه هي تعبد باسم الله عز وجل الرقيب الحفيظ العليم السميع البصير فمن عقل هذه الأسماء وتعبد بمقتضاها حصلت له المراقبة عرفنا كذلك أن أرباب الطريق قد اجمعوا على أن مراقبه الله تعالى في الخواطن سبب لحفظها في حركات الظواهر لانه اذا استشعر بقلبه ان الله تعالى مطالع عليه حين أثر في في قوله ولسانه فلا يكون ثم قول يخالف مراد الله عز وجل وكذلك أثر فيما يتعلق بي اعماله بحركاته وسكناته فبرقب الله في سره حفظه الله في حركاته في سره وعلى ثم قال والمحافظه على خوفه في جميع حركاته وسكناته واقواله وافعاله فانه امين بمعنى انه حافظ وقد وثق فيه الناس على ما اودع على ما اودع عنده من العلوم الشرعيه والله عز وجل جعل العلم شرعي وديعه عنده وما منح من الحواس والفهوم والحواس والفهوم لا شك انهما طريقان إلى الى تحصيل العلم وعرفنا ان هذا فيه شاري لمنزله من منازل السائلين مما ينبغي تحصيله وهو الخوف من من الله عز وجل وعرفنا الخوف ليس مقصودا لذاته بل هو مقصود لغيره قصد الوسائل ثم منه هو محمود ومنه هو مذموم والمحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله عز وجل فإذا تجاوز ذلك انيذن خيف منه الياس والقنوط ولذلك قال شيخ الإسلام التيمية رحمه الله تعالى الخوف المحمود ما حاجه زكا عن محارم الله وما زاد على ذلك فلا يحتاج اليه انما يكون الخوف حادثا بين العبد وبين الوقوع فيه في المحارم والمراد بالمحارم هنا ترك الواجبات وتلبس بمنهيات وليس المحال دائما انصراف الذهن للمنهيات بل يدخل فيه ماذا ترك الواجبات لأن ترك الواجب يعتبر محرما وكذلك التلبس بالمنهيات يعتبر من من المحرمات ذلك على أن ما حجزك عن ترك الواجب اعتبر خوفا محمودا وما حجزك عن التلبس ب المحرمات حينئذ المنهيات حينئذ يكون خوفا محمودا وقال صاحب المنازل في تعريف الخوف الخوف هو الانخلاع من طمانينه الامن بمطالعة الخبر قال ابن القيم يعني الخروج عن سكون الامن اصله في الإنسان ان يكون امنا وامينا واذا خرج عن سكون الامن باستحضار ما أخبر الله به من الوعد والوعيد حصل الانخلاع يعني اضطراب القلب وفزعه حينئذ هذا يسمى يسمى خوفا قال ابن قيم رحمه الله تعالى وهو على ثلاث درجات على ثلاث درجات درجة الأولى الخوف من العقوبه ولا شك أن الوقوف على مثل هذه الدرجات الاصرف فيه أنه لم ينقل في كتاب ولا ولا سنه وانما ذكره أرباب التصنيف فلوقف معه قد يستفيد منه الناظر لكن لا ينبغي ان يجعل اصلا فيه في المقام لان التقسيم إلى خوف العامة وخوف الخاصة قد يكون له وجه من حيث إن ما اتصف به الانبياء والمرسلين صدقين لا شك انه اعلى درجه من من غيرهم لكمال علمه الذي ادى بهم إلى كمال خوف لأن هذه اعمال القلوب مرتبطه به بالعلم وعرفنا ان الايمان يتعلق بالقلب والقلب له علم وله وله عمل فكمال علم القلب وعمله يستلزم كمال الظاهر وهذا لا شك انه من خصائص الانبياء والمرسلين فبهذا الاعتبار لا شك ان الخوف يتفاوت لكن باعتبار الناس هذا فيه احتمال قال الدرجه الاولى الخوف من العقوبه وهو الخوف الذي لا يصح به الإيمان لا يصح بالذي لا يصح بدونه الإيمان عرفنا الخوف شرط جعله الله عز وجل شرطا في صحة الإيمان واخافوني ان كنتم مؤمنين مفهومه من لم يكن مؤمنا فلا يخاف الله عز وجل واذا انتفى الخوف من القلب كذلك انتفى الإيمان انتفى الإيمان قال هنا الخوف من العقوبه وهو الخوف الذي يصح به الإيمان وهو خوف العامه وهو يتولد من تصديق الوعيد يعني النص وذكر الجناية ومراقبة العاقبة ذكر الجنايه يعني العقوبه التي رتبها الله عز وجل على الفعل على الفعل تركن او تلبسا ومراقبه العاقبه ثم قال رحم الله تعالى والخوف مسبوق بالشعور والعلم يعني لن يحصل الخوف إلا إذا شعر وعلم شيء إذا لم يكن ثم شعور يتوجه إليه عنيد الخوف مما لابد أن يعلم الخبر لابد أن يعلم ويصدق بالخبر ولابد أن يصدق بالعقوب المرتبه على الفعل اجادا وتركا إذا لم يكن كذلك فلن يحصل خوف والخوف مسبوق بالشعور والعلم فمحال خوف الإنسان مما لا شعور له به قال وله متعلقان احدهما يعني الخوف له متعلقان وهذه فائده نفيسه من ابن قيم رحمه الله تعالى احدهما نفس المكروه المحذور وقوعه كالنار مثلا أو المقت أو الغضب يعني العقوبة نفسها والثاني السبب والطريق الموصل الى الى العقوبه هذا يدل على أن ثم امرين أولا العقوبه ذاتها فهي مخوفة يخافها الإنسان وكذلك الطريق الموصل الى الى العقوبه ثم خوفان ثم خوفان نفس المكروه المحذور وقوعه وثاني السبب والطريق المفضي إليه فعلى قدر شعوره بافضاء السبب إلى المخوف وبقدر المخوف يكون خوفه كلما عظم علمه بالمخوف المحذور وقوعه وكلما عظم علمه بالسبب المفضي الى هذه العقوبه هينئذن عظم خوفه وما نقص من شعوره باحد هذين نقص من خوفه بحسبه فمن لم يعتقد أن سبب كذا يفضي إلى محذور كذا لم يخف من ذلك السبب وهذا قطعي ومن اعتقد انه يفضي إلى مكروه ما ولم يعرف قدره لم يخف منه ذلك الخوف وهو كذلك فاذا عرف قدر المخوف وتيقن افضاء السبب إليه حصل له الخوف اذا ثم أمران لا بد من النظر فيهما والتدبر لهما المخوف وهو العقوبة ذاتها والسبب المفضي إلى العقوبه فالنار مكروه وكل ترك لواجب أو فعل لمنهي فهو سبب مفضي إلى وقوع في النار فلابد من النظر في في الامرين هذا معنى تولده من تصديق الوعيد وذكر الجناية ومراقبه العاقبة قال وفي مراقبه العاقبة زيادة زياده استحضار المخوف مراقبه العاقبه يعني التي يقول اليها ويضئ اليها السبب وجعله نصب عينيه بحيث لا ينساه فانه وإن كان عالما به لكن نسيانه وعدم مراقبته يحول بين القلب وبين الخوف وبذلك كان الخوف علامة صحه الإيمان وترحله من القلب علامه ترحل الايمان منه والله اعلم ثم قال الدرجه الثانية إذا كان الإنسان على طاعه ولم يكن ثم ترك لواجب وفعل لمعصية كيف يتحقق عنده الخوف يتحقق بكونه يخشى ويخاف ان يسلب النعمه اذا ثم خوف يتعلق به بهذه المرتبة خوف المكر في جريان الانفاس المستغرقه في اليقظه المشوبة بالحلاوه يشعر به بلذة وطعم للايمان وحلاوه للايمان هذا قد يسلب اياه كذلك قد يفعل شيئا ويظن انه طاعا لكنه يسلم هذه الحلاوه وهذه الوجدان الذي مر تنبيه عليه باللمس حينئذ قال ابن القيم يريد أن من حصلت له اليقظه بلا غفلة واستغرقت انفاسه فيها السحل ذلك فإنه لا أحلى من الحضور في اليقظه فانه ينبغي أن يخاف المكر يعني مكر الله عز وجل وأن يسلب هذا الحضور واليقظه والحلاوه فكم من مغبوط بحاله إن عكس عليه الحال ورجع من حسن المعامله الى قبيح الاعمال فاصبح يقلب كفيه يضرب باليمين على الشمال إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى وذلك على أن متعلق الخوف امران احدهما اجعله درجه مستقله وهو خوف العقوبه والسبب المفضي لا إلى ذلك فان لم يكن, فإن لم يكن سبب فان يكن سببا مفضيا إلى ذلك حنيذ خاف من مكر الله عز وجل أن يسلم حلاوه الإيمان وطعم الإيمان قال الرحيم الله تعالى والمحافظة على خوفه في جميع حركاته وسكناته وأقواله وافعاله ثم علل ذلك بانه أمين على ما اودع من العلوم وما منح من الحواس والفهوم ثم اورد ايتين واثرا عن امام الشافعي رحمه الله تعالى قال, قال الله تعالى لا تخون الله والرسول وتخونوا اماناتكم ما أنتم تعلمون وقال تعالى بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون قوله تعالى لا تخونوا الله والرسول هذا خطاب لاهل الايمان قال الله تعالى يا ايها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم ما أنتم تعلمون وكل خطاب للمؤمنين فانما يدل على ان ما بعده اما واجب يؤمر به يامرون به واما محرم نهونا عنه وهنا قال يا ايها الذين امنوا لا تخونوا ونا نهية وتخونوا هذا صلط عليه النهي بدليل حذف النون تخونون هذا الاصل وعلق الخيانه بالله عز وجل يعني خيانه تتعلق بجناب الله عز وجل وعطف عليه الرسولة اينذن ثم خيانه تتعلق بي الرسول صلى الله عليه وسلم وهنا الخطاب عام يا ايها الذين امنوا قال ابن عطيه رحمه الله تعالى هذا خطاب لجميع المؤمنين إلى يوم القيامة وهو يجمع انواع الخيانات كلها قليلها وكثيرها لانه قال لا تخونوا ادنى خيانه وقال وتخون اماناتكم جمع مضاف ففيعم دل ذلك على أن هنا ثم عمومان العموم اول في جهة الخطاب يا اي الذين امنوا وثانيا عموم في المخاطب به وهو عدم الخيانه خيانه الله عز وجل وخيانه رسول صلى الله عليه وسلم في التفريط في الأمانات قليلها وكثيرها قال القرطبي الخيانه الغدر وإخفاء الشيء ومنه يعلم خائنة الاعين وكان عليه السلام يقول اللهم اني اعوذ بك من الجوع بئس بيس الضجيع ومن الخيانه فإنها بيسه البطانه خرجه النسائي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره وقوله وتخون أماناتكم تخون هذا بالعطف عطفا على تخون الأول ولذلك جزم وأماناتكم هذا مضاف جمع مضاف ينيد يعم قال والامانات الاعمال التي اتمن الله عليها العباده وسميت اماء وسميت امانه لانها يؤمن معها من منع الحق ماخوذ من الأمن وانتم تعلمون اي ما في الخيانه من القبح والعار وقيل تعلمون انها امانه دل ذلك على وجود العمومين كما ذكرنا قال ابن كثير رحمه الله تعالى قلت والصحيح ان الايه عامه وان صح انها وردت على سبب خاص فالاخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من من العلماء قال الخيانه تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمه والمتعدية اللازمه التي تتعلق بالشخص ذاته وكذلك المتعدية ورد المصنف رحمه الله تعالى ان يبين هنا ثم علاقه بين الخوف وبين خيانه الأمانة اذ بين أن العالم مؤتمن على على العلم فلا يخون فلا يخون الله ورسوله والناس بكونه يضمر في نفسه من الناس محتاجون إليه ولذلك كان من الواجبات على العلماء تبين الحق ايا كان ذلك الحق وكتمان الحق مع القدره على النطق به يعتبر من انواع الخيانه الداخلة بهذا النص وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس تخونوا أماناتكم الامانه الاعمال التي اتمن الله عليها العباد يعني الفريضه يقول لا تخونوا لا تنقضوها وفي روايه لا تنقضوها وقال في روايه لا تخونوا الله والرسول يقول بترك سنته وارتكابي معصيته وقال محمد بن اسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروه بن الزبير في هذه الآيه اي لا تظهروا لله من الحق ما يرضى به منكم ثم تخالفوه بالسر الى الى غيره فإن ذلك هلاك لاماناتكم وخيانه لانفسكم وقال السدي إذا خانوا الله والرسول فقد خانوا أماناتهم وقال ايضا كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيفشونه حتى يبلغ المشركين وقال عبد الرحمن بن الزيد ابن اسلم نهاكم أن تكونوا الله والرسول كما صنع المنافقون وهذه كلها تدل على على العموم فدخل فيها العلم اذ المقام هنا المناسب لما ذكره المصنف هو ما يتعلق به بالعلم فالعلم أمانة وتبليغ العلم من الامانه حينئذ لا تخونوا أماناتكم اي لا تخونوا دعوه الى الله عز وجل وبيان ما, ما ذكر وفي اضواء البيان الشيخ الامير رحمه الله تعالى قوله تعالى والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون ذكر جل وعلا في هذه الايه الكريمه ان من صفات المؤمنين المفلحين الوارثين الفردوس انهم راعون لاماناتهم وعهدهم أي محافظون على الأمانات والعهود والأمانة تشمل كل ما استودعك الله وأمرك بحفظه فيدخل فيها حفظ جوالحك من كل ما لا يرضي الله وحفظ ما تمنت عليه من حقوق الناس والعهود أيضا تشمل كل ما أخذ عليك العهد بحفظه من حقوق الله وحقوق الناس وقوله تعالى بما تحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون قال ابن كثير رحمه الله تعالى مدح ثم مدح التوراه التي أنزلها على عبده ورسوله موسى ابن عمران فقال ان انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا أي لا يخرجون عن حكمها ولا يبدلونها ولا يحرفونها وهذا حكم عام يعني خطاب لاهل الكتابة وخطاب كذلك لي لهذه الامه كما مر معنا أن كل حكم شرعي أو كل خطاب خطب به المشركين خطب به المشركون فهو خطاب ل لهذه الأمة وكل خطاب وجه للهود والنصارى وكذلك هو خطاب لي لهذه الأمة قال والربانيون والاحبار اذا قوله ان انزلنا التوراة فيها هدى ونورا يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هاذ أي لا يخرجون عن حكمها ولا يبدلونها ولا يحرفونها لا يخرجون عن حكمها يعني مع اثباتها ولكنهم لم يعملوا بها ولا يبدلونها تبديل هو التغيير تبديل هو هو التغيير يعتقدوا الحراما حلالا والحلال حراما ولا يحرفونها وهو داخل في التبديل والربانيون والاحبار ايوه كذلك الربانيون منهم وهم العباد العلماء وهم عباد العلماء والاحبار وهم العلماء قال وكذلك الربانيون منهم وهم العباد والعلماء بما استحفظوا من كتاب الله أي بما صدعوا من كتاب الله الذي امروا أن يظهروه ويعملوا به وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوا اي لا تخافوا منهم وخافوني وقال شوقاني رحمه الله تعالى قوله بما استحفظوا من كتاب الله الباء سببيه اي بسبب ما استحفظوا والاستحفظوا امروا بالحفظ اي امرهم الانبياء بحفظ التوراه عن التغيير والتبديل والجار المجرور متعلق به يحكم أي يحكمون بها بسبب هذا الاستحفاظ قوله وكان عليه شهداء اي على كتاب الله والشهداء الرقباء فهم يحمونه عن التغيير والتبديل بهذه المراقبة ولذلك ينظر هنا اهل العلم يعبرون به بالتبديل فقط ولا ياتون بلفظ الاستبدال لانه هو عينه لا فرق بين تبديل والاستبدال وقال في اضواء البيان أخبر تعالى في هذه الايه الكريمة أن الاحبار والرهبان السحفظوا كتاب الله يعني استودعوه وطلب منهم حفظه أو استودعوه وطلب منهم حفظه ولم يبين هنا هل امتثلوا الامر في ذلك وحفظوه أو لم يمتثلوا الامر في ذلك وضيعوه ودلت نصوص أخرى على انهم قد ضيعوا قال ولكنه بين في مواضع اخرى انهم لم يمتثلوا الامر ولم يحفظوا ما استحفظوه بل حرفوه وبدلوه عمدا ثم قال إن قيل ما الفرق بين التوراه والقران فإن كل منهما كلام الله انزله على رسوله على رسول من رسله صلوات الله وسلامه عليهم والتوراه تحرفت والقرآن لم لم يحرف الجواب بينهما الجواب واضح بين هو ان القران تكفل الله عز وجل بحفظه بخلاف سائر الكتب ودل ذلك على أن ثم فرقا بينه بين النوعين ولكن اورد هنا رحم الله تعالى من أجل التاكيد على هذه المعلومه قال والتورات حرفت وبدلت كما بينناه انفا والقران محفوظ من التحريف والتبديل لو حرف منه أحد حرفا واحدا فابدله بغيره أو زاد فيه حرفا او نقص فيه آخر لرد عليه الاف الأطفال من صغار المسلمين فضلا عن انكبارهم فالجواب أن الله استحفظهم التوراه واستودعهم إياها فخانوا الامانه ولم يحفظوها بل ضيعوها عمدا والقران الكريم لم يكن الله حفظه إلى أحد حتى يمكنه تضيعه بل تولى حفظه جل وعلا بنفسه الكريمة المقدسه كما اوضحه بقوله انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وقوله لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لا يغير ذلك من الايات فدل على أن الحفظ هنا متعلق بجانبين الجانب الأول ما يتعلق باللفظ أو محفوظ والجانب الثاني ما يتعلق بالمعنى وكل معنى ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فهو منقول الينا قطعا وكذلك ما ذكره الصحابه رضي الله تعالى عنه منقول الينا قطعا ولذلك نستدل كما ذكرنا مرارا أن كل ما لم ينطق به الصحابه مما يخالف ظاهر القران فهو اجماع من سكوتي معنا أن ظاهر القران هو المعتبر ولو كان ظاهرا عند عند الاصوليين وهو محتمل معنيين هو في احدهما ارجح من الاخر وظاهره هو الراجح والباطن هو المرجوح فان نجعل الظاهر هو هو النص ونجعل هذا الظاهر في معنى النص الذي لا يحتمل الا واحد هذه قاعده مطردة في باب الأسماء والصفات والاحكام وغيرها فكل لفظ في القرآن لم ينقل عن السلف عن الصحابه ما يخالف ظاهره بان جعل المعنى الباطن المرجوح هو الذي هو الذي اراده الله عز وجل حكمنا باجماعهم على أن الظاهر هو هو المراد ولا يستقيم لنا البت من ادعاء الاجماع في مسائل الأسماء والصفات إلا بهذا الطريق ولذلك سلف من اهل السنه والجماعه يذكرون اثبات كل صفة على جهه الخصوص بالكتاب والسنة والاجماع لو أريد بالاجماع هنا الاجماع الذي عنوان له أهل الأصول أو الاجماع الاصولي لعز أن تجد صفة واحدة قد أجمع عليها الصحابه البت لا يوجد صفه واحده نطق جميع الصحابه رضي الله تعالى عنهم بكون المراد هو كذا وكذا لا وجود له وإنما يتكلم البعض ويسكت الآخرون وهو الذي يسمى اجماعا سكوتيا وهذا قطع ولو قال الجماهير وصم بانه ظني ثانيا قد لا ينقل خلاف ظاهر القران فنقول اجماع ولو لم ينقل حرف عن عن الصعيد لو كان غير الظاهر هو المراد لكان الله عز وجل قد أجر الحق على واحد أو على لسان واحد من الصحابه لو ما لم يكن كذلك علمنا بأن الظاهر هو هو المراد قالوا الباء في قولي بمسحفظه متعلقه بالرهبان والاحبار لانه انما صاروا في تلك المرتبه بسبب مسحفظه من كتاب الله وقيل متعلقة بيحكم والمعنى متقارب اذا ذكر رحمه تعالى هاتين آيتين ليبين أن من صفات اهل العلم انهم لا يخون الامانه التي اودعها الله عز وجل في قلوبهم من العلم الشرعي فان فعلوا ذلك وحينئذ قد وقعوا فيما وقع فيه من قبلهم من, من أهل الكتاب قال قال الشافعي رحمه الله تعالى ليس العلم ما حفظ العلم ما نفع ليس العلم ما حفظ يعني الذي حفظ أي المحفوظ إنما العلم أو العلم ما نفعه يعني النافع الذي ينتفع به العبد قال البيهقي في المدخل إلى السنن كبرى اخبرنا ابو عبد الرحمن السلمي قال سمعت ابي الحسن ابن مقسم المقري ببغداد يقول سمعت ابا بكر الخلال يقول سمعت الربيع ابن سليمان يقول سمعت الشافعية رضي الله عنه يقول ليس العلم ما حفظ العلم ما نفع ثم روى بسنده عن مطر قال خير العلم ما نفع وإنما ينفع الله بالعلم من علمه وعمل به ولا ينفع بمن علمه ثم تركه فقسم لك العلم إلى قسمين علم نافع وعلم غير نافع العلم الذي يكون في القلب ويظهر اثره على الجوارح بأن يعمل به العبد هو العلم النافع وعرفنا أنه ما من آية ذكر فيها العلم وذكر فيها العلماء ومدح فيها العلم ومدح فيها العلماء واثني على العلم واثني فيها على العلماء لا يراد به قولا واحدا إلا العلم الذي أثمر العمل وام إذا لم يثمر العمل فذا وجوده وعدمه سواء هو حجه الله تعالى على على بني قال وروى ابن أبي في تفسيره قوله عز وجل انه لذو علم لما علمناه عن قتاده قوله وانه لذو علم واعلمه ان خير العلم ما نفع يعني هذا الاثر موجود كذلك فيمن في من سبق وروي كذلك عن ابن مسعود لكنه لا لا يصح واعلمه ان خير العلم ما نفع وان افضل الهدى ما تتبع وان اغوى الضلاله, الضلالة بعد الهدى وإنما ينتفع بالعلم من علمه ثم عمل به ولا ينتفع به من علمه ثم تركه ولك ان تقول وإنما ينتفع بالعلم من علمه ثم عمل به ولا ينتفع به من علمه ثم تركه وفي مصنف ابي شيبه وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول في خطبته إن أصدق الحديث كلام الله واوثق واوثق العرى كلمة التقوى وخير الملل ملة إبراهيم وأحسن القصص هذا القرآن وأحسن السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم واشرف الحديث ذكر الله وخير الأمور عزائمها وشر الأمور محدثاتها وأحسن الهدى وأحسن الهدي هدي الانبياء واشرف الموت قتل الشهداء وأغر الضلالة الضلالة بعد الهدى وخير العلم ما نفع وخير الهدى ما تبع وشر العمى عمل قلب الحديث اخرجه البيهقي في دلائل النبوه وابن عساكر في التاريفه العسكري والديلمي عن عقبه بن عامر الجهني رضي الله عنه وأخرجه ابن أبي شيبه وابو نعيم قضاع عن ابن مسعود موقوفا وقال بعض شراح الشهاب حسن غريب اخرجه بن نصر عبد الله بن سعيد السجزي بكسر السيل المهملة في كتاب الابانه عن اصول الديانه عن ابي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا وقيل في الموقوف اسناده حسن حسن بعض العلماء قال الهيثمي رواه الطبراني باسناد مقطع ورجال اسناده ثقات وقال المنوي وهذه الخطبه قد عدها العسكري من الحكم والامثال والأمثال يعني امثال النبوة يعني التي هي لو قيل بان قائلها نبي لو كان ما اجري على لسان أحد وكان نبيا لكان هذا الكلام وفي حليه الاولياء قال محمد بن يوسف ومن أفضل الأشياء العلم والمبتغى من العلم يعني المطلوب المراد نفعه فإذا لم ينفعك فحمل تمره خير لك من حمل ذلك لان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعاذ منه فقال اعوذ بك من علم لا ينفع وقال خير العلم ما نفعل كنه لا لا يصح مرفوعا والعلم يصاب من عندي المخلوقين والنفع لا يصاب إلا من الا بالله ومن عنده ومنفعه العلم طاعته وطاعته منفعته والعلم النافع هو الذي به اطاعته والذي لا ينفع هو الذي به عصيته وقوله رحمه الله تعالى ليس العلم ما حفظ إشارة إلى أن العلم الذي يسمى بعلم المسائل ليس هو المقصود والموصل الى رضوان الله عز وجل وانما اذا اثمر عملا به في القلب وفي اللسان وفي الجوارح والاركان اذا صار علما شرعيا وإلا يكون حده على على العبد وقال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم وقول صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده قالوا معناه المسلم الكامل يعني المسلم الذي كمل وما من لم يتصف بذلك لا يخرج عن وصف الإسلام وليس المراد نفي اصل الإسلام على من لم يكن بهذه الصفة بل هذا كما يقال العلم ما نفع أو العالم زيد أي الكامل أو المحبوب وهو وكما يقال الناس العرض والمال الإبل فكل على التفضيل لا للحصر فافاد ان قولهم العلم ما نفع أراد به ماذا نفي الكمال وهذا لا يسلم له رحمه وتعالى وقال ابن مفلح في الاداب الشرعيه وروى ابن بطه عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى ابي موسى ان الفقه ليس بسعه الهذر بفتحتين وهو الهذيان أن الفقه ليس بسعه الهذر وكثرة الرواية انما الفقيه خشيه الله تعالى وروى ايضا عن ابي حازم قال لا يكون العالم عالما حتى يكون فيه ثلاث خصال لا يحقر من دونه في العلم ولا يحسد من فوقه ولا يأخذ دنيا وروي أيضا عن الحسن أنه قال الفقيه الورع الزاهد المقيم على سنه محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا يسخر بمن أسفل منه ولا يهزا بمن فوقه ولا يأخذ على علم, علم علمه الله عز وجل حطاما وقال أيضا ما رايت فقيها قط هذا في زمانه رحمه الله تعالى وروى البيهقي عنه كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخ في تخشعه وهديه ولسانه وبصره ويده وقال ابن مبارك ان مالك بن دينار عن مالك بن دينار سالته الحسن ما عقوبه العالم قال موت القلب عقوبه العالم اذا لم يعمل بعلمه قال موت القلب قلت وما موت القلب قال طلب الدنيا بعمل الآخرة وقال الاوزاعي رحمه الله تعالى بلغني أنه يقال ويل للمتفقهين لغير العباده والمستحلين المحرمات بالشبهات وقال مالك إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشيه وأن يكون متبعاً لاثر من مضى قبله وقال الربيع سمعت الشافعية يقول أخشى أن أطلب العلم بغير نيه ان ينتفع بي وقال الشافعي كذلك زينة العلم الورع والحلم وقال أيضا لا يجمل العلم ولا يحسن إلا بثلاث خلال الله وإصابة السنة والخشية وقال ابو قلابة الايوب إذا حدث لك علم فاحلف فيه عبادة ولا يكن همك ان تحدث به الناس بمعنى انه اذا طلب العلم إنما يطلبه من اجل أن يعمل به لا من أجل أنه يبلغ غيره فقط ان كان هذا من النوايا الحسنه كذلك لكن ليست نية استقلالا وإنما هي على جهه التبع قال وقال أحمد بن محمد سمعته وكيع ان يقول قالت ام سفيان الثوري اذهب فاطلب العلم حتى أعولك أنا بمغزلي فإذا كتبت عشرة احاديث فانظر هل في نفسك زيادة فابتغيه وإلا فلا تتعن يعني كلما كتبت عشرة احاديث حاسب نفسك هل عملت بها فازددت ايمانا فإن كان كذلك فاستمر وإلا فلما تزدد من حجة الله عليك فلا تتعن وقال الفضيل بن عياض بلغني ان العلماء فيما مضى كانوا اذا تعلموا عملوا واذا عملوا شغلوا واذا شغلوا فقدوا واذا فقدوا طلبوا واذا طلبوا هربوا وقال عمر رضي الله تعالى عنه تعلموا العلم وتعلموا العلم السكينه والحلمه وتواضعوا لمن يعلمكم وتواضعوا لمن تعلمون ولا تكون من جبالي العلماء فلا يقوم عملكم مع جهلكم وقيل في منثور الحكم لم ينتفع بعلمه من ترك العمل به وقال بعض العلماء ثمرة العلم أن يعمل به وثمرة العمل أن يؤجر عليه وقال بعض الصالحاء العلم يهتف بالعمل فإن اجابه أقام والا ارتحل وقال هلال بن العلاء طلب العلم شديد وحفظه أشد من طلبه والعمل به أشد من حفظه والسلامة منه أشد من العمل ثم انشد يقول يموت قوم ويحيي العلم ذكرهم والجهل يلحق امواتا باموات وجاء مرفوعا ولم يثبت تعلم ما شئتم أن تعلموا فلن ينفعكم الله حتى تعملوا بما تعلموا والمعنى الصحيح ويؤيد ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن ينفعكم الله بما تعلمتموه حتى تعملوا بما تعلمون كبرمقتن عند الله أن تقول ما لا تفعلون قال العلائي رحمه الله تعالى مقصود الحديث أن العمل بالعلم هو المطلوب من العباد ليس المقصود لذاته العلم وسيله وان كان في بعضه كما مر هو مقصد بما يتعلق باسماء البارجه اللوعلى وصفاته وافعاله قال العلائي مقصود الحديث أن العمل بالعلم هو المطلوب من العباد النافع عند قيام الاشهد ومتى تخلف العمل عن العلم كان حجه على صاحبه وخزيا وندامة يوم القيامة راه بن عدي الكامل عن الحديث والخطيب اقتضاء العلم العمل عن معاذ بن جبل ابن عساكر في التاريخ عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال حافظ العراقي سند ضعيف قال روىه الدارمي موقوفا على معاذ بسند صحيح وكذلك ورد عن انس تعلم مرفوعا تعلموا من العلم ما شئتم فوالله لا تؤجروا بجمع العلم حتى تعملوا هذا رواه ابو الحسن ابن اخرم المديني في أمالي عن انس انه ضعيف تعلموا من أهل العلم ما شئتم تعلموا من علم ما شئتم فوالله لا تؤجروا حتى لا تؤجروا بجمع العلم حتى تعملوا يعني بمقتضاهم لأن العلم كالشجره والتعبد كالثمره تعبد الذي هو العمل كالثمره فإذا كانت الشجرة لا ثمر لها فلا فائده فيها ولا لها وان كانت حسنة المنظر فينبغي مزج العلم بالتعبد لأنه ليس ثم عمر طويل غالبا حتى يترك له الزمن برهة من العلم قبل العمل فيخشى عليه أن يموت وهو بالسبب قبل وصوله للمقصود قال الحسن العلم علمان فعلم في القلب فذاك العلم النافع وعلم على اللسان فذاك حجه الله عز وجل على ابن ادم راه الدارمي وسنده حسن فقسم العلم الى علمين وهو كذلك جمهور السلف وقاطبة على على ذلك العلم علمان علم في القلب يعني ما ظهر اثره ونوره في القلب بان يعمل به ويجري على مقتضاه ويظهر به السنة وينقل البدعه هذاك العلم النافع المطلوب وهو الوارد فيه الاثار وكذلك الايات والاحاديث والثاني قال علم على اللسان يعني جار على اللسان ظاهر عليه فقط لم يظهر اثره ونوره في القلب ولا اورث العمل فذاك حجه الله على ابن ادم فيقول له يوم القيامه ماذا عملت فيما تعلمت وهو الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم بقولي اعوذ بك من علم لا, لا ينفع اذا قول الشافعي رحمه الله تعالى ليس العلم ما حفظ على على بابه وهو نفي للعلم النافع من من اصله فانما العلم ما نفع بمعنى انه عمل به العامل ويحمل عليه سائر الايات والاحاديث اقول السلف دلاله على الوضاء العلمي وأما من لم يعمل به هذا لا يكون داخل في الأجور العظام التي ثبتت لهذا العلم ثم قال رحمه الله تعالى ومن ذلك رجع الى بيان شيء مما يتعلق باعمال القلوب ومن الاداه التي هي صلاح للعالمين وكذلك بما ذكرنا سابقا ان هذه ليست من قصص العلماء بل هي عامه قال ومن ذلك دوام السكينة والوقار والخشوع والورع وتواضع لله والقضوع هذه جملة تضاف إلى ما سبق من دوام المراقبة وكذلك المحافظه على خوفه دوام السكينة والوقار ليست في حسب ليست السكينه بحسب إنما المداومه عليه وكذلك الشان في في الوقار الوقار الحلم والرزانه وقيل الحلم والانات قال ابن قيم في اعلام الموقعين فليس صاحب العلم والفتيا إلى شيء أحوج منه إلى الحلم والسكينة والوقار بمعنى انه أحوج ما يكون أن يتصف بهذه الصفات فانها كسوه علمه وجماله وإذا فقدها كان علمه كالبدن العاري من اللباس وقال بعض السلف ما قرن شيء إلى شيء أحسن من علم الى حلم والناس ها هنا اربعه اقسام فخيارهم من أوتي الحلمه والعلمه جمع بينهما وشرارهم من عديمهما فقد الحلمه والعلمه ثالث من أوتي علما بلا حلم الرابع عكسه اوتي حلما ولم يؤت علما فالحلم زينه العلم وبهاءه وجماله وضد الطيش والعجلة والحده والتسرع وعدم الثبات فالحليم لا يستفزه البدوات يعني بداية الأمور ولا يستخفه الذين لا يعلمون ولا يقلقه أهل الطيش والخفة والجهل بل هو وقور ثابت ذؤانات يملك نفسه عند ورود اوائل الأمور عليه ولا تملكه اوائلها يعني لا تحركه ولا تجعله يغضب فيتكلم أو يفعل بما لا يحسن لان العالم فذلك طالب العلم ينبغي أن يكون متانيا عند النوازل ونحوها قال بل هو وقور ثابت ذؤانات يملك نفسه عند ورود اوائل الأمور عليه ولا تملكه اوائلها وملاحظته للعواقب تمنعه من أن تستخفه دواعي الغضب والشهوه فبالعلم تنكشف له مواقع الخير والشر والصلاح والفساد وبالحلم يتمكن من تثبيت نفسه عند الخير فيؤثره ويصير اليه وعند الشر فيصبر عنه فبالعلم فالعلم ي... فالعلم يعرفه رشده والحلم يثبته عليه والوقار والسكينه ثمره الحلم ونتيجه قال في بيان حقيقة السكينه فالسكينه فعيله من السكون وهو طمانينه القلب واستقراره واصلها في القلب ويظهر أثرها على الجوالح وقال في المدارج واصل السكينة هي الطمانينه والوقار والسكون الذي ينزله الله في قلب عبده عند اضطرابه من شده المخاوف فلا ينزعج بعد ذلك لما يرد عليه ويوجب له زيادة الإيمان وقوه اليقين والثبات ولهذا أخبر سبحانه عن انزالها على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين في مواضع القلق والاضطراب في يوم إذ هو وصاحبه في الغار والعدو فوق رؤوسهم لو نظر أحدهم إلى ما تحت قدميه لرآهما وكيوم حنين حين ولوا مدبرين من شده باس الكفار لا يلوى أحد منهم على أحد وكيوم الحديمية حين طربت قلوبهم من تحكم الكفار عليهم ودخولهم تحت شروطهم التي لا تحملها النفوس وحسبك بضعف عمر رضي الله تعالى عن حملها وهو عمر حتى ثبته الله بالصديق رضي الله تعالى عنهما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كل سكينة في القرآن فهي طمانينه الا التي في سوره البقره كل سكينة في القرآن فهي طمانينه ولذلك فسر ابن القيم السكينه بالطمئنينه وهي عامه وخاصه عامه وخاصه فسكينة الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اخص مراتبها واعلى اقسامها كالسكينة التي حصلت لابراهيم الخليم وقد القي في المنجنيق مسافرا إلى ما اضرم له اعداء الله من النار فلله تلك السكينة التي كانت في قلبه حين ذلك السفر وكذلك السكينة التي حصلت لموسى عليه السلام وقد غشيه فرعون وجنوده من ورائهم والبحر امامهم وقد استغاث بن اسرائيل يا موسى إلى أين تذهب بنا هذا البحر أمامنا وهذا فرعون خلفنا وكذلك السكينة التي حصلت له وقت تكليم الله له نداء ونجاءا كلاما حقيقة سمعه حقيقة باذنه وكذلك السكينة التي حصلت له قد راى العصا ثعبانا مبينا وكذلك السكينة التي نزلت عليه وقد راى حبال القوم وعصيهم كانها تسعى فأوجس في نفسه خيفة وكذلك السكينة التي حصلت لنبينا صلى الله عليه وسلم وقد اشرف عليه وعلى صاحبه عدوهما وهما في الغار فلو نظر أحدهم إلى تحت قد إلى تحت قدميه لرآهما وكذلك السكينة التي نزلت عليه في مواقفه العظيمه واعداء الله قد احاطوا به كيوم بدر ويوم حنين ويوم الخندق وغيره فهذه سكينه امر فوق عقول البشر وهي من اعظم معجزاته عند أرباب البصائر فإن الكذاب لا سيما على الله أقلق ما يكون وأخوف ما يكون واشده اضطرابا في مثل هذه المواطن فلولا لم يكن للرسل صلوات الله وسلامه عليهم من الايات إلا هذه وحدها لكفتهم هذا ما يتعلق بالسكينه الخاصه التي تتعلق بي اهلي بالانبياء وأما العامة فتكون لاتباع الرسل بحسب متابعاتهم وهي سكينة الإيمان وهي سكينه تسكن القلوب عن الريب والشك ولهذا انزلها الله على المؤمنين في اصعب المواطن احوج ما كانوا اليها هو الذي انزل سكينه بقلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما فذكر نعمته عليهم بالجنود الخارجه عنهم والجنود الداخلة فيهم وهي السكينة عند القلق والاضطراب وجعلها من جند الله عز وجل وهي السكينة عند القلق والاضطراب الذي لم يصبر عليه مثل عمر بن خطاب رضي الله عنه وذلك يوم الحديبية قال الله سبحانه وتعالى يذكر نعمته عليهم بإنزالها احوج ما كانوا اليها لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا لما علم الله سبحانه وتعالى ما في قلوبهم من القلق والاضطراب لما منعهم كفار قريش من دخول بيت الله وحبسوا الهدى عن محله واشترطوا عليهم تلك الشروط الجائرة الظالمة واضطربت قلوبهم وقلقت ولم تطيق الصبر فعلم تعالى ما فيها وثبتها بالسكينة رحمة منه ورافه ولطف او اللطيف الخبير وتحتمل الايه وجها اخر وهو أنه سبحانه عليم ما في قلوبهم من الإيمان والخير ومحبته ومحبه رسوله فثبتها بالسكينة واقت قلقها واضطرابها والظاهر أن الايه تعم الامرين سكينه في القلوب بانها باعتبار الاضطراب والقلق وثانيا باعتبار ما فيها من محبة الله ومحبه رسوله وهو أنه علم ما في قلوبهم مما يحتاجون إليه إلى إنزال السكينه وما في قلوبهم من الخير الذي هو سبب انزالها ثم قال مع ذلك اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهليه فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين والزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها واهلها وكان الله بكل شيء عليما قال لما كانت حمية الجاهليه تجب من الأقوال والاعمال ما يناسبها جعل الله في قلوب اوليائه سكينه تقابل حمية الجاهليه وفي السنتهم كلمه التقوى مقابلة لما تجبه حمية الجاهليه من كلمة الفجور فكان حظ المؤمنين السكينه بقلوبهم وكلمة التقوى على السنتهم وحظ اعدائهم حمية الجاهليه في قلوبهم وكلمه الفجور والعدوان على السنته فكانت هذه السكينه وهذه الكلمة جندا من جند الله ايد بها الله رسوله والمؤمنين في مقابلة جند الشيطان الذي بقلوب أوليائه ولسنتهم قال رحمه الله تعالى وثمرت هذه السكينه اطمانينه للخبر تصديقا وايقانا وللامر تسليما وإذعانا اطمانينه القلب الذي تحصل في القلب من جهه السكينه حينئذ يكون ثما تعلق من جهه الخبر فيكون مصدقا به وموقنا به وعند الامر يسلم ويزعن فلا تدع شبهة تعارض الخبر ولا اراده تعارض الامر فلا تمر معارضات السوء بالقلب إلا وهي مرتازه من مرور الوساوس الشيطانيه التي يبتلى بها العبد ليقوى ايمانه ويعلو عند الله ميزانه بمدافعتها وردها وعدم السكون اليها فلا يظن المؤمن انها لنقص درجته عند الله تعالى قالوا من انواع سكينه منها السكينه عند القيام بوظائف العبودية طمانينا وهي التي تورث الخضوع والخشوع غض الطرف وجمعية القلب على الله تعالى وهي التي تورث الخضوع والخشوع وغض الطرف وجمعيه القلب على الله تعالى بحيث يؤدي عبوديته بقلبه وبدنه معا والخشوع نتيجه هذه السكينة وثمرتها وخشوع الجوارح نتيجه خشوع القلب وقد راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعبث بلحيته في الصلاه فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه قال رحمه الله تعالى فإن قلت قد ذكرت أقسامها ونتيجتها وثمرتها وعلامتها فما أسبابها الجالبة لها قلت سببها استياء مراقبه العبد لربه جل جلاله حتى كانه يراه يعني المراقبه التي بداها المصنف أو بدأ هذا النوع من الاداب بقوله دوام مراقبه الله تعالى في السر والعلانية سببها استياء مراقبه العبد لربه جل جلاله حتى كانه يراهم وكل ما اشتدت هذه المراقبه اوجبت له من الحياء والسكينه والمحبه والخضوع والخشوع والخوف والرجاء ما لا يحصل بدونها ثم قال رحم الله تعالى فالمراقبه أساس الاعمال القلبيه كلها وعمودها الذي قيامها بي ولقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصول اعمال القلب وفروعها كلها في كلمة واحده وهي قوله صلى الله عليه وسلم في الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فتامل كل مقام من مقامات الدين وكل عمل من اعمال القلوب كيف تجد هذا أصله؟ ومنبعهم وهذا يردنا إلى وصية السابقة وهي أن اعمال القلوب إنما تؤخذ من القران والسنه وما أثر من كلام السلف الامه وامما ما يذكره ارباب الطرق التي يحكى أو تحكى اقوالهم في المصنفات المتعلقة بالقلوب هذه لا باس ان ينظر فيها لكن لا تجعلوا اصلا قال دوام السكينة والوقار اذا عرفنا ان السكينه تتعلق بالقلب من حيث الطمانينه ويكون لها أثر فيه في الجوارح والوقار في غض البصر وخفض الصوت ونحو ذلك وقال الخشوع وهذا كذلك منزلة من منازل السائرين الى الله عز وجل من اعمال القلوب الجليله قال الله تعالى الم يئن للذين امنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق أن تخشع أي خشوع قلوبهم قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الايه إلا اربع سنين أربع سنين وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن الله سبطا قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس راس عشرة سنة من نزول القرآن وقال تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فوصف كونهم خاشعين في في والخشوع في اصل اللغة الانخفاض والذل والسكون حينئذ لا من وجود هذا المعنى اللغوي في المعنى الشرعي قال تعالى خشعت الأصوات للرحمن أي سكنت وذلت وخضعت ومنه وصف الارض بالخشوع وهو يبسها وانخفاضها وعدم ارتفاعها بالري والنبات قال تعالى ومن آياته أنك ترى الارض خاشعه فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت والخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل والجمعية عليه فعاصره في القلب وله كذلك ثمره في الجوارح والأركان وقيل الخشوع الانقياد للحق بمعنى انه ينقاد للحق حيث ما كان قالوا هذا من موجبات القشوع فمن علاماته أن العبد إذا خولف ورد عليه بالحق استقبل ذلك بالقبول والانقياد يعني من لوازم وعلامات الخشوع دورانه مع الحق وجودا وعدما متى ما ذكر الحق له عنيد وجب عليه التسليم وثم أمر آخر وهو أنه ما من حق في السماوات والاراضين الا هو اثر من اثار اسم البار جل وعلا الحق فاذا رده حينئذ وقد رد على الله عز وجل فمن علاماته أن العبد إذا خالف ورد عليه بالحق استقبل ذلك من قبول والانقياد وقيل الخشوع خمود نيران الشهوه يعني في القلب وسكون دخان الصدور وإشراق نور التعظيم في القلب وقال الجنيد الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب قال ابن قيم واجمع العارفون على أن الخشوع محله القلب سائر اعمال القلوب محلها القلب ولها ثمره اللازمه لها بمعنى أن العلاقة بين الباطن والظاهر والتلازم وليس المراد أن ما يكون من اعمال الجوارح هو, هو بمثابه المسبب على السبب فان هذا مذهب المرجئه وليس مذهب أهل السنه والجماعه كما بين ذلك شيخ الاسلام تيمور رحمه الله تعالى قال أجمع العارفون على أن الخشوع محله القلب وثمرته على الجوارح وهي تظهره ورى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعبس بلحيته في فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه اثر عن بعض الصحابه هذا النص ولا يثبت مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا واشار إلى صدره ثلاث مرات وقال بعض العارفين حسن أدب الظاهر عنوان ادب الباطن وراء بعضهم رجلا خاشع المنكبين والبدل فقال يا فلان الخشوع ها هنا واشار الى صدره لها هنا واشار الى منكبيه وكان حذيفة يقول إياكم وخشوع النفاق فقيل له وما خشوع النفاق قال أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع وراى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجلا طاقط رقبته في الصلاة وقال يا صاحب الرقبه ارفع رقبتك ليس الخشوع في الرقاب إنما الخشوع في في القلوب واثره ليس المراد به الاثر الحسي وانما المراد به الانكفاف عن المعاصي وعدم ترك الواجبات إنما الخشوع في القلوب ورأت عائشه رضي الله عنها شبابا يمشون ويتمارون في مشيتهم فقالت لاصحابها من هؤلاء فقالوا النساك فقالت كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذا مشى أسرع وإذا قال اسمع واذا ضرب اوجع وإذا أطعم اشبع وكان هو الناسك حقا وقال الفضيل بن عياض كان يكره أن يرى الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه وقال حذيفة اول ما تفقدون من دينكم الخشوع وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاه وربما مصلي لا خير فيه ويوشك أن تدخل مسجد الجماعه فلا ترى فيهم خاشعه وقال سهل من خشع قلبه لم يقرب منه الشيطان قال والورع وهذا كذلك من المنازل قال الله تعالى يا ايها الرسول يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إن بما تعملون عليم وقال تعالى وثيابك فطهر قال قداده ومجاهد نفسك فطهر من الذنوم على احد الاقوال فكان عن النفس بالثوب وثيابك فطهر أي ونفسك فطهر وهذا قول إبراهيم النخعي والضحاك والشعب والزهري والمحققين من اهل التفسير ولا ريب ان تطهيرها من النجاسات وتقصيرها من جملة التطهير المأمور به يعني داخل في في معنى الايه اذبه تمام اذبه تمام إصلاح الاعمال والأخلاق لأن نجاسة الظاهر تورث نجاسة الباطن ولذلك أمر القائم بين يدي الله عز وجل بازالتها والبعد عنها قال ابن القيم والورع يطهر دنس القلب ونجاسته كما يطهر الماء دنس الثوب ونجاسته وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع كله في كلمة واحدة فقال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه هذا تعريف للورع قال ابن قيم رحمه الله فهذا يعم الترك لما لا يعني من الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي والفكر وسائل الحركات الظاهرة والباطنه هو عام فيما يتعلق بالظاهر والباطن فهذه الكلمة كافية شافية في الورع قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه قال ابراهيم بن عدهم الورع ترك كل شبهة وترك ما لا يعنيك هو ترك الفضلات ما فضل من الكلام وما فضل من النظر وما فضل من الاستماع وقيس عليه سائل الامور وفي الترمذي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا ام هريره تكن ورعا تكن اعبد الناس حسن بعضه للعلم وقال ابو سليمان الداراني الورع اول الزهد كما أن قناعه اول الرضا وقيل الورع على وجهين يتعلق بالباطن ويتعلق كذلك بالظاهر ورع في الظاهر ورع في الباطن فورع الظاهر الا يتحرك الا لله وورع الباطن هو الا تدخل قلبك سواه ورع الظاهر الا يتحرك إلا الا لله وورع الباطن هو الا تدخل قلبك سواه وقال من لم ينظر في الدقيق من الورع لم يصل إلى الجليل من العطاء وقال يونس ابن عبيد الورع الخروج من كل شبهه ومحاسبه النفس في كل طرفه عين وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى ما رأيت اسهل من الورع ما رايت اسهل من الورع ما حاك في نفسك فتركه ما شككت فيه وترددت حينئذ ماذا تصنع فتركه اذا سهل وقال الحسن مثقال ذره من الورع خير من ألف مثقال من الصوم والصلاه وقال بعض السلف لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا باس به حذرا مما به باس وقال بعض الصحابه كنا ندع سبعين بابا من الحلال مخافة أن نقع في باب من الحرام قال والتواضع لله جل وعلا قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا أي سكينة ووقارا متواضعين غير أشرين ولا مريحين ولا متكبرين قال الحسن المصري رحمه الله علماء حلما وقال محمد بن الحنفية أصحاب وقال وعفة لا يسفهون وإن سفه عليهم والهون بالفتح في اللغه الرفق واللين هونا رفق واللين والهول بالضم الهوان فالمفتوح منه هَوْن صفه أهل الإيمان والمضموم الهون صفه اهل الكفران وجزاءهم من الله النيران وقال تعالى يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ما يحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين هذا خطاب لمن للمؤمنين قال من يرتد منكم اذا قد تقع الردة من من المؤمن قال رحمه الله تعالى لما كان الذل منهم ذل رحمة وعطف وشفقة وإخبات عداه باداه على أذلة على المؤمنين كانه فيه معنى الرحمه والعطف والشفقه والاخبات عداه باداه على تضمينا لمعاني هذه الافعال فإنه لم يرد به ذل الهوان الذي صاحبه ذليل وإنما هو ذل اللين والانقياد الذي صاحبه ذلول فالمؤمن ذلول كما في الحديث المؤمن كالجمل الذلول والمنافق والفاسق ذليل إذا فرق بين الذليل وبين الذلول فالمراد في الايه اذله على المؤمنين المراد أنه ماذا ذلولين قالوا اربعه يعشقهم الذل أشد العشق الكذاب والنمام والبخين والجبار هؤلاء أذلة بالمعنى الثاني وقول اعزه على الكافرين هو من عزة القوة والمنع والغلبة قال عطاء للمؤمنين كالوالد لولده وعلى الكافرين كالسبع على فريسته وليس العكس كما قال في الايه الاخرى اشداء على الكفار رحماء بينهم وهذا عكس حال من قيل فيهم كبرا علينا وجبنا عن عدوكم لبيئست الخلتان الكبر والجبن قالوا في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمال قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اوحى الي أن تواضعوا،, أن تواضعوا هذا فعل امر او فعل مضارع ان تواضع ان تواضع وكذلك قال حتى لا يفقر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبره في الصحيحين مرفوعه الا اخبركم بأهل النار كل عتل جواض مستكبر وفي حديث احتجاج الجنه والنار أن النار قالت مالي لا يدخلني إلا الجبارون والمتكبرون وقالت الجنه مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم اهو بالصحيح وبصحيح مسلم عن أبي سعيد وعن أبي هريره رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل العزة ازاري والكبرياء رداءي فمن نازعني عذبت وكان النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه يمر على الصبيان فيسلم عليهم وكانت الامه تاخذ بيده صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاء وكان صلى الله عليه وسلم إذا اكل نعق اصابعه ثلاث وكان صلى الله عليه وسلم يكون في بيته لخدمه اهله ولم يكن ينتقم لنفسه قط وكان عليه الصلاه والسلام يخصف نعله يراقع ثوبه ويحلب الشاة لأهله ويألف البعير ويأكل مع الخادم ويجالس المساكين ويمشي مع الأرملة واليتيم في حاجتهما ويبدأ من لقيه بالسلام ويجيب دعوة من دعاه ولو إلى أيسر شيء وكان صلى الله عليه وسلم هينا المعونة لين الخلق كريم الطبع جميل المعاشرة طلق الوجه بساما متواضعا من غير ذلة جوادا من غير سرف رقيق القلب رحيما بكل مسلم حافظ الجناح للمؤمنين لين الجانب لهم سئل الفضيل بن عياض عن التواضع ما حقيقته فقال يخضع للحق وينقاد له ويقبله ممن قالهم وقال الجنيد ابن محمد هو خفض الجناح ولين الجانب قال صاحب المنازل التواضع ان يتواضع العبد لصولة الحق قالوا صلى عليه استطال وصال عليه وسب والمصاولة المواثبة قال ابن قيم رحمه الله تعالى يعني أن يتلقى سلطان الحق بالخضوع له والذل والانقياد والدخول تحت رقه بحيث يكون الحق متصرفا فيه تصرف المالك في مملوكه يدور مع الحق حيث ما كان فبهذا يحصل العبد خلق التواضع ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بضده فقال عليه الصلاة والسلام الكبر بطر الحق وغمص الناس الناس غمص الناس فبطر الحق رده وجحده والدفع في صدره كدفع الصائن قال وغمص الناس بالصاد احتقاره وازدراءهم ومتا احتقره مزدرائهم دفع حقوقهم جحدها والسهان بها قال ابو عبيد وغمط الناس الاحتقار لهم والازراء بهم ومثله غمص الناس بالصاد قال ابن رجب ومن ذلك احتقار المسلم ومن ذلك احتقار المسلم لاخيه المسلم وهو ناشئ عن الكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس خرجه مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وخرجه الامام احمد وفي روايه له الكبر سفه الحق والذراء الناس وفي روايه وغمس الناس وفي روايه زياده فلا يراهم شيئا وغمس الناس قال ابن رجب الطعن عليهم والذراءهم قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن قال فالمتكبر ينظر الى نفسه بعين الكمال وإلى غيره بعين النقص فيحتقرهم ويذلهم ولا يراهم اهلا لان يقوم بحقهم أو بحقوقهم ولا أن يقبل من أحد منهم الحق اذا اورده عليه قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولما كان لصاحب الحق مقال وصوله كانت النفوس المتكبرة لا تقر له بالصولة على تلك الصوله التي فيها ولا سيما النفوس الموطله فتصول على صولة الحق بكبرها وباطلها فكان حقيقة التواضع خضوع العبد لصولة الحق انقياده لها فلا يقابلها بصولته عليها قال رحم الله تعالى والخضوع وهو آخر منزلة ذكرها صاحبنا رحم الله تعالى قال في مقتال الصحاح الخضوع التطامن والتواضع يقال خضع يخضع بفتح الضاد فيه خضوعا واختضع واخضعتني اليه الحاجه ورجل خضع بوزن همز يخضع لكل أحد وقال أيضا الخشوع الخضوع يعني فسر الخضوع بالخشوع فهو قريب منه جدا وقال والقياد الخضوع يقال قاده فقاد واستقاد أيضا وقال واصل العبوديه الخضوع والذل قال منقي في الداء والدواء خاصيه التعبد الحب مع الخضوع أي القياد والذل للمحبوب فمن احب محبوبا وخضع له فقد تعبد قلبه له بل التعبد اخر مراتب الحب وقال كذلك والله تعالى انما خلق الخلق لعبادته الجامعه لكمال محبته مع الخضوع له والقياده لامره فالمراد بالخضوع هو معنى الخشوع او قريب منه أو يفسر به بالقياده عرفنا ان القياده للحقي داخل كذلك في معنى التواضع لله الثابت قال مصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك قال ومن ذلك دوام السكينة والوقار والخشوع والورع وتواضع لله والخضوع فساتي مزيد اعمال ذكر في ما ياتي إن شاء الله تعالى قال ومما كتب مالك الى الرشيد رحمه الله تعالى إذا علمت علما فليُرى عليك اثره وسكينته وسمته ووقاره وحلمه لقوله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء العلماء ورثة الانبياء ولما كان الانبياء متصفين بتلك الصفات من ظهور اثر العلم عليهم كان كذلك من كان وارثا لعلمهم تحلى بحليتهم واتصف بهم بصفاتهم قال وقال عمر رضي الله تعالى عنه تعلموا العلم اثر عمر هذا لا ريه مرفوعا ومنقوفا ولا يصح مطلقا لا مرفوعا ولا منقوفا وريه مرفوعه من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه وكذلك لا لا يصح قال تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار تعلموا العلم وتعلموا له السكينه والوقار كذلك معنى الصحيح قال تعلموا العلم وعلموه الناس ببعض بعض روايات تعلموا العلم وعلموه الناس وتعلموا له الوقار والسكينه وتواضعوا لمن تعلمتم منه العلم وتواضعوا لمن علمتموه العلم ولا تكونوا من جبابره العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم هذا معنى لا شك انه, أنه صحيح ولذلك أورده المصنف رحمه الله تعالى عين في الحلية باسناد غريب ضعيف كما قال المناوي وكذلك ادم بن ابي اياس بالعلم والدينوري في المجالسه ابن مند في غرائب والآجر والاجر باخلاق حملة القران والبيهقي بالشعب وابن عبد البار في العلم وابن ابي شيبه وروي عن ابي هريره مرفوعا بلفظ تعلموا العلم وتعلموا العلم سكينه والوقار وتواضعوا لمن تعلمون منه قال في الزوائد رواه طبراني في الاوسط وفيه عباد بن كفي وهو متروك الحديث فلا يصح انما اوردها المصنف رحمه الله تعالى لأن معانيها صحيحه ولا يدققون فيما نسب الى صحابه أو من بعدهم قالوا عن السلف والمعاني هذه المذكوره في هذا الاثر هي مذكوره الحديث السابق يعني الكلام السابق قالوا عن السلف ان بعض السلف حق على العالم أن يتواضع لله في سره وعلى نياته وعرفنا السر والعالم يطلق باطلاقين اما ان يراد عمل الباطن عمل الظاهر وإما ان يراد بانه ما كان في السر في خلوته وما كان في العلانيه ما كان امام الناس قال ويحترس من نفسه ان يصونها من الخواطن كما سياتي بحث ان شاء الله تعالى ويقف عما اشكل عليه يعني ما اشكل عليه حينئذ يقف ولا يتحدث فيه البتة لان العلم هو ما, ما نفع وما نفع هو ان يتعلمه فيقول وإذا لم يتعلم أو لم يعلم عنيد الجواب وان يقول الله اعلم فيقف عما اما عم اشكل عليه هذا هو الادب الاول الذي ذكره المصنف رحم الله تعالى أراد به الإشارة إلى أن العالم وكذلك كما ذكرنا المتعلم بل كل مسلم الاصل فيه صلاح القلب ويصلح قلبه بما ذكر باعمال تصلح قلبه من المراقبة والخوف لله عز وجل وما عطف عليه من الاعمال فانتحل بها عنيد ظهر اثرها على لسانه وبدنه وجوارحه والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين